فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَا أُمُقَرَأُوا كِتَابِيَهُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فهو في عيشة راضية في جنة عالية فقوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرغها سبعون ذراعا ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب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 ملقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتنكِّرة للمتقين، وإنا لا نعلم أن منكم. كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.